بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مبارك سلم معتي جمعات معلتي 12 عشران حدن جماد الثاني شحن 430 شحنه هجريه كمونت شحنه مارس الشحن 10 شونت ميلادي ذا ابو قصال ينوز لنا كتاب الأصول الثلاثه وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بزعب ناه قرات كفار كنقاي شوي ابو هونكم مات انتهوا فردوا بشريعه زبل ارست ازياء مزازميتياز زهبا زلخو ا كمزا يفقد الشيخ ابن عثيمين دليل مرتفع اقرب النايو اتم تجديدو مزغشودماني حمشت عينات تغسلنا مالتيو القسم الثالث القسم السادس شادي شاي كفان مالتيو ان يقيم للسكن norubat rahidis khaysul wasya aitifqadnya rasulullah sallallahu الله wasallam takhalkal wazbaluna malati wa hadha akhtar mimma qabluh ka btza halafa zia shadih istqaz khafat maghani abai hada gaz khanat malati wa azam lima yatarattab alayhi min alfasad biliktilat altam biahl alkufr maghanat gumatul salazkhada kuna ilum sun kufkbil زمز حالف وحمشت عناتزكن الصراح مستي فقد زغانه نغرات تاساسورس سو توديهمكم لو سيخولم امازكن كوني لي خوف قبل خيسله زلو اذا تزعابي حدك وشعوري بانهم واطن كم اون ودعدي يزمزل كم هاغوري زريا زلو ملتزم بما تقتضيه الوطنية من موده وموالاه وتكثير لسواد الكفه كمون مال مالتي سبزي كمودع ادي قبو مال قبود ماي مالو مالتي اول مقدم نزع الدزياخه فتوال كيبوي فتوال كمون اركناتي قبر مزوم كفار مالتي بذي حريقه نزوم كفار ما يبازحهم الله ويتربى اهله بين أهل الكفر كم اول صدروه يترفون نزوم كفار يقمطوا بحساب ما من اخلاقهم وعاداتهم بيناتهم تتبهناتهم كترفنا الكفار وصد والعاذ الله وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد حتى بن عقيده ابت له هو الله راح سنرحسكم بالهاذ بالله كقل دوم جمهور مالتي عتتعبد كما نهايه دينه منذ زي ولا حنت حنا تاع اتونا قبل الجمهور ثاني حكم كان في الغرب رب قبل الكون قبل الجمهور راح سنرحسكم اخو باب غرب ما غاديش دا بلد ما تاع تاع بالله ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابو داود زبر الواحد من جامع المشرك أي من خالط المشرك مالتي من مشرك تايز جبره مالتي تزتحاوسه من مشرك وحنسه طقمته مالتي وسكن معه فهو مثله الى مرشعش كبوت تذكير هناك هناك كفر ده خمس رد وسلمنا الا عالم كونه له وإذا من المسلمين قتكم يلو زخدا نوبسوكن وهذا الحديث وان كان ضعيف السند لكن له وجه من النظر فإن المساكنه تتبع إلى المشاركه اذا حديث ضعيف له الشيخ بن عثيمين لكن بسنده رحمه الله ابزحله فدرسته ماتيو اب سلسله السليمه الشيخ الالباني كم اذا صح او الرم مو تقيس لنا الشيخ البادي رحمه الله وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا ترى نار لا ترى نارهما والحديث أخرجه ابو داوود الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه النساء ما لا تحتها تكن كن كبسه بزي صبعه نقول قيام فحت بو اي حته لمغناته يصبحكم اللخوزه ملكت من كل مسلم كب سلام الله رسول كبو برؤ كله اني على فناتي باللي حتى تا يكون كنا يستفز كله انتي سلاز غبر يقيم بين اظهر المشركين وسكو فارس التقلت رسل ده ارتبريون كاباخس انتي تريف في كاوليات ازغاني بين اظهر المشركين مالت ابزبانوم مالتك ظهر حقوق حقو مالت طب حقوق مالت وسوم توغز غيسكا وسوم انت كون قالك مالت ابزبانوم تسقيل ثم جاءت فرقانهم ابعد دوم سلازلهم بده قالوا يا رسول الله ولما منتايدا كم زيركم تبرؤلهم انا تحت تايكم كنتم كن لزلهم بس بلو لا يتراء نارهم قلت حوي بحساب كي يغوتلوا بحساب كي يغل حوينا الكفار حوينا المسلمين بحساب زن حوزيات كي يرى ايه ونيا تقدمت بزعقزه اتي نبراناتم ها منتا اينو مالتي بعنت حوي اقدوا لي سلازي انت مالتي حويتو غدوا للمصوم ايتوكم مت نبلعك حويت الله عشان. نزلت مروه وداود وتشري لذاذي حديث زين نحن تصالو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما حبذا عبيد امير وما يكرهبون من اخا محمد صلى الله عليه وسلم فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم اي في اختلفوا فيه اذيو ما امنوا ما كترحبوا مني فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت حرخرغتوا بكل خه ابنو سمح رخرخ كبلوم يا بلوم حرخرغت يلوم امنهم اكترحبوا مني ثم لا يجد في انفسه حرجا مما قضيت ويسلم تسليما كتسلم المؤمن حر رايه كالمؤمن ولذلك ايات والاحاديث اللي سمعنا سمعنا وطعنا قبل يسلم شيطان كب رحمهنا يرب زوجته لانه استخدم عقله مقابل النص رد بعزيزو لكن حنقولوا تتغيب ن ادم عليه صلاه وسلام سيدنا السفلو حنقولوا تتغيب قال انا خير منه انا بلز كذب زاد وغناته خبطكاي تخلي يقول زي بزال انا كن تخليقه فعلا كبحوي تخليق دايز بزلو انا بلز وغناته حوي نساء تحمقان الشكه اياس فاسب تتقم بنقولوا زغل شيطان ونحن مسلمين انتدا أن ربنا امنينا نرسول الله عليه الصلاه والسلام نامنينا قبلنا بتزبلوا خن كيدالنا ربي كلنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان كلنا بريتو اينم لسو رب زي فولتيل دا بالكى مغغاي اذنك دوفو نمنينا حنا من اللي صلو نربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكل جزاز قرب واد ماني نبرخ بيدو نبرخ بيدو بزنبنا ابذ الدنيا يا شباب شرك دو بزع توحيد ها شباب ابعلمنا شرك كيف بزع سنه دي ها شباب بدا اي مزح گجل لو جاتنا هيسلمنا ري ولا انت فهمنا اي سلف زغنه سلفيه فهمنا اي صحابه ايني بزح حسبين گجل تاتي بزح ازن دارى رب سبحانه وتعالى سي. كم زند حرا وريدلنا نموت علينا نقرمرم زنبنا اي زينبل نا بربي زين منلس ازغر ان رب رزق قطوعي لقيت تاسيور ركعتين غادي فوق المصلاه الفجر عبدش ورز هنا دبل قرئي وعل في النهايه اتاه فجري يدكس باقي رودم السحي يضيع السرعه تحرف زوم راح تسلمنا خمس يوم خمس يوم كبر يوعل ونص نبعلقه فجر خالي دش تديره اخايلو بتبك زحلو ابكزو نمتهي دش يتكلالو نمتهي ساتلايت تخيلو مولى لاقيام الليل مس ساتلايت يحضر رب زيفرح. ربي زي يفرح ربي يريون بزلو امتى زمس سي زلو امتى يحضر له الصبحك هذي فون دوام قبل تسنه تاع صبح ابتا صبحوكم دقيقه احلفه يدحرزي قتري ذنب خمزي قبره الصبح خمزي حل خمزي علفه ظروفك في انه معنى خمزينا همزي خمزي خمزي روح بلاد المسلمين امثالكا نوبس الجن يرسا ننسوا بعلو انت يسرح ظن لو كن اريع نفسو حدا اكلكم المسلمين السبب زي ليتي ركعتين كديفك انت دااني مساتت لايت والعياذ بالله مساء اذا حضرتو قين حدثا نبصخ قصصا ان نبصو كقواما كقصصالو سلازي نحناينا تغيرنا برب سقولو تغناتاتنا اي كايورن كما الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم نحننا تغيرنا رب غافر رحيم يا حجي كمل كفار قريش كفار كلهم معبلتمتيو ناجشوا خلوا واذا ركبوا في الفلك اشبك دعوا الله مخلصين لهدي لما نجاهم الى البر اذاهم يشركوا كفار كلهم معبد ميس يا الله رب لرب فلطوجعه خلاص غيره توعيه شوف ش عاقد او تنا نايت صقم مفصمتها زي بالله ملاتها زي بالله ازياء يا الله والكفار كلهم ابزواني سكن سقم دار انا قلنا انا من الحرزين من لسكو. الناس كم يقرنا هنا فرج كلب انا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه داب النقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجازو قديفو نايهزبي يزار ناي امراتي خزارا بالكيو انتا كازا خمراي نفس خمراي دك خمراي ام سبيت خمراي جراسه تلاي تذكر قالهم انت دعاني استغفار قديف كاز ذكر قديفكا مسهوت وعند حركوينكا اخبار ندابلكا مخان محرمات تريتا مسي بدي عليو خناثاتنا خمس ونحنا خمس وخينات بلكه لنتاي عبيكا حدث زارب الزبالاء يا ايها الذين امنوا قوم انفسكم هاشب واهليكم نار قد ننفسكم كابنار الحنوه يزبل حسبكم الزراب وانا ماني يبل كما يغري نفسي كابنار زيت حنا واهليكم ناره دكم سبيتكم ابتعجكم زلو نزعتم ادحلو ميلو اذا ما صدقنا مع الله الصدق مع الله تقمصتو قينو توحيد كنحزل لنا كالشرك غير حق قال لنا مدحرزي ون سنة رسول صلى الله عليه وسلم كنكتل كبدعات مرح كبذن كله نرحق صلاتنا قطب بالله نحفزها حتى الصبحيه تحرزي رب سبحانه وتعالى غفر لنا راي ونزلنا صلاه الفجر كمين قبل له تسع شعرات تسين الصرح زوفرز الله قبل يرو مستصحي صحي مسوت صحي مساعده تاسود نصرح قبل تس نتاس صلاه تقول رب غفر لنا غفر بالله كاش بعده عندها سحر قام يتكسر زلها لا اخبار بلكا لا اخبار قيامه ما عدت تحتازر عين خاطري ويزني خاطا تسمحو بافكات الزارو كلهم متحازينك يا ما عدت فدك بارك الله فيكم كل نفس وكف كبانا زبل انت يكبر ناي نصيري ناي دو كويراي ناي سبايتو كله كا گگزو عند حراس لحهو والله يصلح لنا مخانوش شكلنا تشقر سبب ما ربيه هون بده الشيخ من حسيمين طبعا كان تدر سيله ثانيه زيد ماني مستقونات زمصو ابي زربسه ذخني تزريبه مالتي بده الشيخ من حسيمين هو اكثر الروات رووه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبزحم طوم صحابه ذوري ونز حديث مرسل مخانوماتي مرسل دماني في علم الحديث حرمتنا مالتي ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعي اخر اسناد تزرع عليه مالتيون اي صحابه لذلك صحابه اب زي حديث زيد فتتابع يوري له رسول الله صلى الله عليه وسلم ازي مرسل نبله فيرويه من التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحابله نابروس صلى الله عليه وسلم كذا صح تقولوا التابعينه بالكا بالصحابه نابروس صلى الله عليه وسلم يزبس واضح يا شباب ازي احديث مرسل نبله ما له قال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل حديث قيس الى الامام الترمذي لانه الامام الترمذي كتقون طلابنا الامام البخاري ني ورو الامام البخاري شيخ للامام الترمذي لذلك دائما سمعت محمد اللي يوري الامام الترمذي في اغلب احاديثه منتاي محمد يعني الامام البخاري شيخ سلسنا برو مالتي يقول الصحيح قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل اذا حديث قيس مرسل تم صحابه سلا زي تتقاصوله سلا زي ابتتصحي وتضعيف ابز حاله فت غيسيره رحمه مش حديث تغيسنيره التي اسناد دمان الشيخ الباني الدتقوصه تغيسيره له اتقلم الزلو نسمعوا مااتي كنزي زلو الدرسات نسمع وكيف تطيب نفس المؤمن ان يسكن في بلاد في بلاد كفار تعلن فيه فيها شعائر الكفر كما يغري نفس دس شعائر الكفر دار عيب عين شركيات مغاني اتينا توم عبادات بعين دار خلص كما يغري نفس دس دبلو ابسعه تزمصوم ن قومت مالتي مغاني بقلسي بعين يري له تني كفريات مالتي ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله فرض خلودماني هل القران دم فرضنا ها شباب هل باحديث دم حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضنا كما اسلام مت انتكم قبلونا بلونا ساعطكم كابحلوا بالقران كيدو باحديث كيدو بس غنفرضكم دم قبلونا ويزبط حقنا تومنا حق خلكم شباب بتصنعوا اكبر دليل حجاب قول له يا باللون حسيتي اسلامي تشرفني بالله ان بله له داتي ديمقراطيه بالوزن اختلات قول له حتى ابي يبر السقيترف قلت قبه حنسكت مهاره لك قوانين ودن بخل وهو يشاهد ذلك بعينه كل زتاتك هاي يري له بعين ويسمعه باذنه بخلت اذنه ما يسمع له ويرضى به خلاص دسي برو فتو مالتي بل ينتسب الى تلك البلاد انا كوزي كنتالندي من امريكا امريكا انا ودي امريكا اخو يقبل يجي حي سبحان الله <تصفيق> كم ما شاء الله دول اوروبا انا ودي بريطانيا انا ودي فرنسا اخو قبلك يجي سبحان الله اصلنا ات مسلم يغرعكاني ها جنسيات وحيبه. وداع رب سلمنا بل ينتسب الى تلك البلاد ويسكن فيها باهله واولاده ندق سببتم كفلوا مصايبهم اراحزهم كفلهم يرمس رب سلمنا ويطمئن اليها كما يطمئن الى بلاد المسلمين اطمئنان كسنت ورط قسينا من ابلكه منتهي كفر الزلزله تي نغرصنا معناتها مالتي نا يगंजر نا صرح قله زي تاع تشري زول مالتي بعدو مسقط ساعه تاع كتف دخونا نغر نحر اشتاكي خني طوالي فرد قهوبك تترع كلنا حاجه يفرد مو تنفرد منتاي زول يا جماعه الخير انتو منكرات ريخ بشوارع عباسات عبد القادر تريز نرب خلصرفه الشركات انا نخسته از امنكم كله بربي يلنكم كله از الدنيا خمزي لا ما يذلخ لا غير لنكم كله ازي تحت اي سماحه ما ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى اهله واولاده في دينهم واخلاقهم عبه حدا قام خانو له غنطنينو يعتو دحري عامسد ماني زجنت ناتوم وسك كله انا بزاخبلكم يا شباب بلاد المسلمين وحدك جد هو اسمه مزحاته مزحاتنا زوقتنا ابتح انت عدو خفيها كاسه خلي سراي ازياخ فيا كاسه لسيتره سان سيتر خفي عكر ابعت عمو شيتقم دبل كاراي فيني اخاني ترى بذرزقلك كتوز دا قال لهم اب الجزائر قمتو الجزائر انا بلا مال قال لهم المغرب موروكو وقومه قال لهم تونس سفلى للعدسات مشارق الارض ومغاربها الى رب سبحانه وتعالى مقرب معراب الراي بمورغ تزيس اللي تكا بمعراب دمدن عدس السلام يكون وتخاصر كاز ما كازبلادمر سبحانه وتعالى ايتخدكاني ابشر اهم شيء الكفر والفساد في سخط موتن وبسنا بسنا من الرحله كفر ممات فسق فساد ممات زي والعياذ بالله هذا خطر كابتن ضلنت بالله عليه ستاذي الشيخ ابن عثيمين لما تشرح شان تايلو هذا ما توصلنا اليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر رئينا قلب بزعب نايه دول الكفر عبد كفار قد قمه انتي فردوز زبل رينايو جناصلنا بت ادله مالوتي مرتعو كل اكبنايو اجئوا مرتعو جلسوا الله أن يكون موافقا للحق وصوابا ان شاء الله دمان حتي ده حزقول زي دريل زمت انا يويله زيدماني جزاه الله خيرا ورحمه الله الشيخ بن عثيمين سوق له اي تزاروبن دارغا اربعه دار سيغنا والحمد لله دماني تقول له مرتعه ذهبنا الشيخ بن عثيمين قليل اي كونن سلازي حدرا نفسنا يخن نه صدرنا نه حزبنا دينك اي تطف شجر حلافاي نابربينا ملس توحدنا نحز شرك نرحق سننا نحز كبدعات نرحق اتفاهم السلف فهم الصحابه حزنان والجعز كبذنب نرحق رب خف الرجاء لنا دعوه نغبر له اكتفي بهذا القدر رب نقول لها حسن الخاتمه هبنا